من الحمد والرسول فمضع الله عليه وعلى آله وأخاره ومن تلعه بالإحسان صلى الله عليه وسلم أما رأس فإنه أن أسلهمي أن أقرأ إلى هذا المكان لأتحجأ لأجيز الآخر من من يعلم وهو النساء ألا يأتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصرنا احيانا في المرض حتى استدعينا قرانا من النبي صلى الله عليه وسلم اجانا رجل نلومن يا ابن الله والله كون ولا رجاء منك كذلك اكثرنا يطغي والافاك واذا نال الاسلام ومجئنا ومجاء به الحقوق الواجب على المرأة والواجب في المرأة وكان الواجب على الذنب لكن ما في على الزمن الذي اختلط فيه الحق بالباطل وثبث الأمر على كثير من الناس قصار الناس ما ليه مفرد ومفرد ما ليه مفرد لحق المرأة يقدم حقوقها ولا يؤديها شيئاً مما أو ببضاء لها وبين مفرص في إذنائنا ليس لها حق فيه من الزاوة إلى السفور وإلى الاستلاق بالدجاج وإلى مذاوات الأعمال التي يكون دجال أحق لها وأقوى وأجرى وذي الله تبارك وتعالى وقف فإن الغالفين وجاف عنه. فالواجب وعلى المسلم ذكر مثال عنه إذا أن يتحرى العجل فيما له وفيما عليه. لا يقصر فيه واجب ولا يتأذى أهم حرم. والماء قربني فيما لقاءه عليه. كما قال الله صلى الله عليه وسلم وَأَمِنِ مِنْ الَّذِي عَلَيْهِمِ الْمَعُوفِ إلا أن رجل بكمانه وقوةه ومجابهاته من الموط جعل الله تعالى مقبلا عليها فقد قال سبحانه وَلَكُنْ مِنْهُ الَّذِي عَلِهِ النَّهِ الْمَعْرُوفِ وَلَكُنْ جَعَلِهِ النَّهِ الْمَعْرُوفِ والله بعزيز الحقيقي فمن عزته وحكمته أن نبان لهؤلاء الحقوق منه ولهؤلاء الحقوق منه حتى لا يبقى هم المنطبخا مستلطا تضير فيه الحقوق من حقوق المرأة أن نرى فلها حظها من آل الحياة وأن توجه توجيها خليما بالآلة والدها وأمنا فإن رجل مسؤول رائع في أنه ومسؤول من أرأيته ومن حقولها أيضا أن تعظم الحق في إنفاء الأمر يخصها ونقول وللإنسان مساله الزواج فإنه الزواج حق للمرء ومرء غيره فتعائل زوجته عليه ولهذا نهى رسول صلى الله عليه واله وسلم أن تزوجوا حتى تستأذن حتى ولو كان أبا الذي تزوجها فإن المراد ذكره أن الزواج حله تجراء للاراده الزواج او الزواج فقد جاء في حقي المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أيه هو السامير فراء أبوها فالواجه أن, أن يكون للموقع حق في اختيار من تضار من الأزواج وأن لا تجبر على أحد وكم المفاسد عظيمة حضرت في إجباد الإجساء على من لا يتلس سوى أشبه وكان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرقن ان الله ابي ابا دمالها وحقبا وتمام اودينا طارق الطرق الى الدين كلبدا فكان ابان ما امور من الصحراء ذات اليد لقوم بي حق الله وحق الولي او اليمين فكذلك لم يلق ايضا ان تسارا من الازواج فيكون عن اثنين ووجه طيب و الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا ادا كل من ترون هي انه يقوم فانصتوا فانا الى الذمذت يا فانا كان الوقت ترون تتى ان فارقها لانه انفكها انفكها لما هو فارقها فارقها بيحسان لان المساء عذ وجد ويقاطره بدا فودا ان يؤجل لودته حقرا ولياكم الناس في نظركم ترون ان الجو ما هو اياس كان واجبا ان نذكر وان اليوم مرض كثيره فاننا شفنا في شغل طبي برنامجنا مجالته ونأمر من من يتظهر نبيا بواسطة الهاتف نسمع عن كثير من المتزوجات بمن لا يضحر في الصوال عنه وخلوقه أنهم لا يرعانينا الأمر ضلي من حياتهم معها الزوج فقد نصابتنا زوجا لا يعرف الله عن زوجات لا يكون صلاة ولا تجفا ولا تظلم وقد صادقنا زوجا بطلني بسر الضمور وانا من الكراء كانني على رامي ولا يحاولنا بكل ما تملك قلنا وعدونا اني خلاص من هذا الزوج فزوج والمراه في الحق في الفصل اعمل قدنا اليها تنظر في حالي حتى تبين تفاضل ذوق فيص معمود حياة الثينى وربع اميه هذه الصوره ذا الذي قد يظن وكذا من الناس تعني ان لا ضرر بناء الذي بواسطه اناني حقوقه هايض الى ان لاوا جنس واختصوا نفسها ان لا تنعم ما لها حق امن في دين وهو طيب فلا يجوز وليها لو ان كان ادعى ان برا لا يجوز له ان يمنع اميه حتى ان ادم يؤمن انه اذا منع اميه وتكرر ذلك لئن به يكون قاتلا قاتلا فلا ربي ولا مخلوق ومن في هذه الحال تنقل الولاه الى من بعده فلا تجوزها كفالهم ناجي الى بعده ولن كان اننا تغي على اشياء فمنها من وقال وادعى وادعاه هو ولي وكان اننا كان يامنا ان يكون ثلاثه سن كاذب مننا هذا علينا او قراءه للزوج في خاطر قرائه شخصيه او تمد عن الى ما يمد ف حينما اصح أما أثرت أن تطلب من أرض واليها الذي يريد في القرب والحقية أن يزوجها في هذا البيت السريب وفي هذا الحال لا أعدت عاصية لله ولا أبقى في والدها لأن والدها هو الذي تفتد في هذا العمر ولكن مبما يرغب مبما يرغب على الحياة فلا استوصى إلى هذا الحال فعلي الآن تستطيع وتحتفظ فقد دل على التقني وعاد كان او سودا وقال لهم فيها على الشيء هذا قلنا ما ايضا هذا شيء غراء فتبج العلماء اذا كان اذا لاو ان عاشروا لو نبي معروف المعروف في الاراء والشرا وعلى الناس باعاتهم خلى يميد بها عن الشر ولا نبي اما تقرير على ان لأن هذا خلاف قوله تعالى وعاشره كلنا بالمعروضة ولا نجد الرغم أن يجعل زوجته من نزلة السلعة أو من نزلة السلعة ما تشاء أن تتها وما تشاء طلقة فتجده بتطبيقها في أسر الأسفاق وعند أقل غضب وعند أقل محالف بالتصمين فمشل هذا ينبغي المرأة إلى تلك المكرس ينبغي لها أن تارضه وأن تلتقره بالله سبحانه وأن تحذبه من هذا الأمل الخطير حتى لا تلعب بحقوق المرأة وكما أن لها هذا الحق فكذلك عليها فيه أن ترى إلى حقوق زوجها فإن زوجها لكو حق عظيم عليها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أماتوا أحداً أن يسروا لأحد لأماتوا الرأة أن تسجد في توجيه ولكن لا تسجد إلا إلا إلا إلغارة وتعال فعلينا أن تقيع في كل ما يأمر به إلا بمعصية الثالثة وتعال وعلينا أن تقيع لهم الحق وما يتطلبون الحق ما لم يكن في ذلك معصية للتعال ثم يتنموني أيضاً والذي يريد أن يوجيها فيا جميع ايها المسرات تخفوه وكسر وج وستنوع يا اهل التوجيه واقرب اهل الغم فان هذا له حدود شرعيه يجب على المراه ان تراعيها لان المراه كرم الله تعالى والله سبحانه وتعالى, وتعالى هو الموجه العناي وهو الذي رمى عن خلافه القلائل الذين جنود ولا يجوز عن شيئاته الخماء لا تجوز لا لها انفس الوقت الا لمن حالنها الذين راضوا عليها ان تتزوج منهم ولا زوجها ايضا كما قلنا فوق فلا يجوز ان تخذ زوجها باطاعين والديله خير رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنها أن يخلص بالماء قالوا أرأيت الحم يا رسول الله قال الحم الموت أي أنه يجب الحذر منه ويجب منه المؤمن كما يجب يجب لا منه المؤمن لا يقل بها كما يجب انتراره إلى الموت وإنما سبقه النبي عليه الصلاة والسلام الموت لأن الحم وهو قلوب الزوت إذا دخل بيت قريبه لا يأمن المؤمن ولا يتوضر منها وبالآل يحصل الشر والكساس فلا يجب الزعاء أن تبحث الزواجها لأقارب زوجها ما لم يكون من محالها ولا يجب أيضا أن يقروا بها في بيت ما لم يكون من محالها وكذلك أيضا السوق يجب المرى لتقرد على السوق ولا متحجبة وأقار متطيبة ولا متبرجة مذينة ولا رابعة للخوت ولا مستحة انتنسي في, في حيه طلبة الأنظار العيد لأن هذا من تبرد الجاهلية وقصر الله سبحانه وتعالى للسائل أبيه وهم من الغاية في الشرق والطريقة قال ولا تبردنا تبرد وجه الجاهلية الأولى ومنهم أيضا من تاريخ المرأة ما يجب عليها نعف أحليه فيدغو عليها أن إذا في من فأخيها أن تشدهم لا في رجلة متعلمة لأن المتعلمة قد خارج الحجة وعليها ويفأل سلاحا مكتاب الله وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا السلاح إما أن يكون لها وإما أن يكونها عليها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤان حجة لك أو عليه فلا واحدة بين هذه الأمرين من حمل علماً صرعياً فإنه ممكن أن يكون ذا بالعمل به وصار سلماً إلى مضاع الله وإنا يكون عليه ولم أن يكون لا لأوه ولا علم فهي المتعلمة بجوء عليها أن ترسل أعلى بيتها للحق وتعرد ترمعيه وتجلد وصرقه فيه من أولاً بثقان الطهار الوشل الصائد وأن لا تقرب مرة كيل سواء كان الطهار من حدد أفضل أو من حدد أكبر ولقد كان بعض المساء تتهاموا في آل الأمر فتقروا من الآلة الصغرية في أقل الليل ثم لا تتطهر وتعتصر إلا بعد طول الشمس وآل الحرام ولا يزع عليه لأنها إذا فعل الزائل فمعناها إنما أخرجت أصراف الفجر عن مقتلة وهذا لا جوز فلواجبوا إلى ضغوة المقر قبل الفجر أن تعتصل وأن تصلي الفجر ومقتلة وأما قابل عشاء العاشرة فإنها إن ضغوة بعد منتصف الليل لم تجب عليها أصراف عشاء العاشرة لأنه خرج وقتها وإن ضغوة قبل منتصف الليل وجبت عليها أصراف عشاء العاشرة اول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الانحاء الى الى وضعه من حجر رقع من الصلاه فعدل الصلاه كذلك ايضا الصلاه يضع علينا دا دا إلى أمن كثير من وهو الصلاة. ان تكون في هذه اذا امن يوقنوا ديون الناس كان مدي و هو عبد امنيه الصلاه في بعض النك لا لان فطره فجل المرأة تنقرها أجنبه صلاةها نقرها وهذا محرم ولا يجوز بل واقس اقتصاد مع نقلها فقد جاء رجولي فمن بأي ذا برير وفقل لك نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا يكون فيها ثم جاء فصنا على النبي الله عليه وسلم فقال له ترجى فصلي فإنك لم تصلي فرجع رجول فصلى كصلاة جدود فإذا أعلم الضغاة لا أعلم أن يؤمنها ثم جاء أسلم على رسول ذاته الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع تصلي فإنك لم تصلي فعلى ذلك ذاته فقال والذي بعدك بالحق لا أحسم غير هذا أعلمه فأعلمه رسول الله, الله عليه وسلم وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأكتل المضوء ثم احتقل قدك فكبر ثم قرمت يسترمعك من الضهام ثم رفع حتى تطمئن راتا ثم رفع حتى تطمئن نظائنا ثم اصبب حتى تطمئن ثاجيا ثم رفع حتى تطمئن جالسا ثم اصبب حتى تطمئن نساجيا ثم على آلفة صلاة ككلها وفي قوله يسترمعك من الضهام اقلاق لكن بين السنة أنه لا يبتع لأقرأ المصلي الفاشح لابد أن يقرأ المصلي الفاتحة ففي حديث رباء الإسلام المتبق عليه لا فلاسة من يقرأ بأم القرآن فيجب هذا المصني أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل رأس فهذه من الأنور التي يقل بها كثير من الناس سيأسم لقلت أو تعاول ولا بد أن تكون المرأة قائمة من فلاسة ومن الرؤمن الحامة الذي يلي على المرأة مراعاة أن تظنن ناس في احيانا ان طريقها من مقارنة الرجال الذي جاء منها المعادلة او ترى الرجل في تفاعلها ومقارنة الاذاك هل كثير او قليل ينبغى سماع الحديث ولا قمر ولا حق منها وما ذكرا وهذا حرام ولا ادعس لان ما اذا قال او سرى نكاره نفسه على الشخص ورانها اهل الاساس وحينها عندما سيناء الاولاد وكما على هل قلنا تصنى بالأسراء عن ضجب الهاجب أو عن ضجب مكاتبة فحضر من ذلك أسرق كثير يحضر من هذا أن المرأة تتعلق بغضل ثم يكتبها فلا يحصرها وتضوط الكالمات وتسلط المكالمات أو كاتباته والحفظة بكتابها حضرة كتابها ثم عندما تتلون قد تسوء على زوجها ويقولوا عنها زوجة خاب منها قرار وقال لا صبرك ولا قادر وماذا ذلك ثم اظهر دينها وابنيها وبطريات ايضا يحرم الاستطاره وصوم وبدا قال واجب ان الماء انت تجين كنت تجين رمي هذا النوم لتقوم من الحوادث الاغيب لنعذ بالله ومن الصالحات فانكات الوفاء لهذا الوعد ثم ان ننوي من المق ايضا ان تكون امير بكن هدانا الى التوفيق وعنا الى ذلك وعلى كل اقتراء حتى ترضيا رضيا طيبا وحبنا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم هذه اقول هو وعلى ان تصعد الى الدرج فيدوم علينا يا خطر واهر بينهم في المراجع فهذه مراجع واشياء كثيره جدا من راى ان تعتقد على فهمها ان مما تسمعه من وسائل الان او ما تقرؤه من الكتب الطيره الاسلاميه التي اينبي اثر او من الكتب الدراسيه التي بنادي وأن تطبق ذلك همليا لأن من لعمل من لعمل بما علم وقفت الله تعالى إِنَّ مَالَ بِيَّاهَا يَعْلَمَ ومن ثلاثة ما علم كُلِمَ وصال ذلك خسارة عليه ومن المهمة أيضا في حق المرأة أن لا تتكت إلى ما يسمعه الجار ولذلك ما يُعرض ومن يسمع من المباريات وغلالات ومع السحادة فإن مثل هذه الأمور لا تتنفق المواحد ولا مغيرها فأنجق نفسها به فالتالي عن ذلك وتتم بما هو مصلحة لها في دينها وفي ديانها لأن تعلقها بهذه الأمور وتضيقها إلى هذه الأمور يمكن لها أن تعيش تعيش على الوحن وأن تعيش على التبكير الذي لا نفع عن حي والذي يضير عليها أشياء كثيرة من نظار إيجادها والدنيا ويقبل عنا أن بعض الإسلام يحفظنا على المراجعة الفتحات التي تجراها للصدق ثم تجدها تقوم للظاهرة فيها ستعين من ذلك الهولان وستعين من ذلك الهولان وهذا لا انتعي من الضاعة لأن الضاعة إنما كل قد تكون ربك البيت ورائية ورائية لما لدوجها وأولاده وأولاده وكذلك معينة بهذه الهموم إنما هذه الرسال إذا كانت فيها مرتاح وأن تشغل عن ما أخو منه أم منه ولم اكن بها محظوم ساي وانا غرم لدي وقت و ثم الوقت قد نقف على هذا القدر بما ان قلت توجيهكم لي والله تعالى ان يجعلنا من المرسلين وان موفقنا الى الحق و الهدى و الخير الحمد لله وكرمه صلى الله عليه وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أشهر قريبا الشيء الذي يرسل الله كريم على كريمه للحرين ورمسنا مع المسلم في عارة المددين يتكبرون من جلد عليها أسرعي الأول ما فقل وصل الله المسلم يرغل يرغب الزواج وما أنه يكون فقل لغير الرأي يرغب على وصل يعني أنك صبره ايش انتوصف الان اقول ايش يتزولتن وما يضع البعض ايضا معلوم بان رسول عليه الصلاة والسلام قال اذا اراد احد يكون خطبة امراه فلينظر منها الى ما يدره الى نتاهية اخرج او عم سنة الاربعة فاذا هذا ما زلتا مع خطبة الله وكان يغلب على رمي انجابه الى خطبته فهل هو أن ينظر منها ما يرقبه فيها أن نظر الوجس واللزين و... ولكن بحص ألا يكون بخلوة لا يقوى بلا في مكان فإن خلوة محرمة لفول سبيل الله عليه وسلم لا يقوى أن رجل الممرأة إلا كان ذلك هنا سيطان وإذا لم تنظر فإنه إذا أوثبت له فلا حرشت في ذلك ان توقف له وضفا يعبر عن حالة التي هي عليها ثم انبلغ للزوج الخاطر انبلغ الرجل الخاطر ان تزوجها فقط تم المثأة الأمر وان لم يبلغ ذلك فلا حرشت في ذلك ولكن يجب على الرجل الذي بلغت عن أصابها ما قد يكره منها يجب عليه أن لا يسرع مبارع الناس ولكن إذا استلصأه أحد فيها فإن عليه أن يمجن فيها وأن غينا الأوصاف التي أرجبت أن يعدل عنها إلى غينا و لقد فألم كيف بعض الناس عن الصوره اي يا ترى اي باب الخطب في صوره المراه المخطوبه ولا ارى في هذا انه لا الباء لان تقاء الصوره الفرق بين الصوره الحقيقيه بالنسبه للمراه ولذلك لان الصوره الصوره الحقيقيه قد كثرت عن الحقيقة التي عليها المرأة وربما تصور وهي في الحالة التجميل وتمكيش فيظم رجل الخاطر أن هذا هو ضد الحقيقي للمرأة ثم إن لو قلنا بجوار الصور في هذا الحال فإنه يجب أن لا أقرب الزوج ويجب بيها وإن ما يضرب إليه في المكان ثم يأخذها ورجّها حتى لا تكون ملعوبة في يدها الخاصة <تصفيق> في الواقع هناك أكثر من سؤال هذا الموضوع وتركز الواقع أيضا في أكثر من محاضرة إنه رأينا هذه المضاء النعروة يعني تقول السائل أو شيء أكثر من سؤال مدل أصل خبيري يجب أن يتزوج من البتاعة القرنية ويجب أن يعرضون هذا الزواج وليه موافقة عليه أسران من شكائر أولاً ما هو رائعك أود لصحنا ورائعيننا الحنيف في هذا الموضوع ويتميزه في وراء بفاصة لاتجزة هذه المثلة يعدي عنها أحياء العلم بالكفاة أي هذا يشترط أن يكون الزوج كفة لمرأة ومن المعروف أن من الميز الخريمي لا يخذ قبيل من قبل الزعب والقبيل معناه انه من تجد الى قبيلة انقباضي للخلاف وهذه المسأة ثلاثة فيها أمعيل على ثلاثة أقوام من من يرى ان المساء السرط للفرحة المتاحة ولذن هذا السرط حق للحق لله التعالى لا يمكن ألخاب به ويرى ان انه لا يجوز ان تزوج التسميده وثقبيين الرجل الرايي اي سوى الرايي وعلي واسع من امام احمد ومن منرى ان فقد الاثبات لا يوجد موكنا للنكاح قال تلك الكره في شروط الصحابين وكان اثرت في الزم بان ان الى زواجنا مرأة قبيرية بردن غير قبيري فالنكاح صحيح لكن يجوز لمن لم يرضى من أولياء المطر يجوز له أن يطالق بفرحة النكاح ويسأ في لينه وهذا هو المشروع من أبي إسمان أحمد والأولى بغاية عنه ومن من يرى أنه إذا كان هذا الخبير كبأ في جينه وقلوبه فإنه يخشى ان نلوث بامراه القبيه ولا نقول احد من اولياها ان ينطق بالشر واذا قال لمكن وهذا والان نرى ونرى ان الثقل الثقاله في هذا النوبه من هذه الناحيه نرى ان هو ليس موذلا للبلدان ولا موذلا للرزق ولا مبيح للفساد وأن القبيلية إذا تذوّت اقتراض من غير قبيلية وبالقبيلية فالنقاة صحيح لا ذنب ولا يمكن لأحد أن يفتخل ما لانا أردنا لا خلق وفين السؤال ماذا تقول السائلة الجريفة لثنة المرات التي في الحداد أولا ماذا تلبس وعند جزرها استرمال الشام والصابر وان الذي ذكرنا ذلك في شاقه النظام وما لا تسأل عنه من السياق المتوالى ليس المحال لوصف المعلل بل زائد ما شئنا يا رب إن لا لان ممنوع منكن على كل وما لا يدرك حقي كأنه يجوز لها الا التكامله وأما فرض هو من البيت فهذا ايضا ممنون إلا في تجاع الحاجة من البيت فما لو احتاجت إلى المستشفى أو نحن ذلك فلا حاجة أن تخلص وعما مستهدف التاجزين ومكادم التلافون فإن مكادم التلافون لا بس بها لأنها تغير هذا الكلام ومستقر عند الآن من أنها لا تكلم أحدا فلت لو أحد فيا لي كلام سعيرها غير مبرر معنوي كلام كثر اقوله واني من يجوزها ان تقدمه لو كان ايض حال وان مشارك استغسان فانها ترى ايضا على الاقطاب والحديد والقلياء الناعره ومساعد المخلوقات الانسان او في نبات بلا وان الاراني المخطوبه للصيقه وما شاء من محل هو حرام عليه وعلى خارجي انا سؤال اللي يتحدث كثيره حول الجلاد في الصف الابتدائي مثل من عنده اختار سبعذا وايضا اذا ممكن ان نذكر وجه الاستناد الاول اولا قبل ان نصل الى السؤال جاء قال الرساله الاولى لماذا خطنا ولم نخرطها فغيره ماذا وصول للقوم وليس ايضا من المشروع ان يكون من جهاز عدة او الاحتاج ان تقصد ذلك مشروعا فلنقول انساءة خرجت وانساءة ساقية المهم انه بذلك الوقت فقليل انتهى باحتاج خرجت او من خرجت واما ما استرى عند العالم انها تقصد في الساعة التي نبت لها زودورا وتقصد معها بصدقة او نعملها تعطيها من تقابل فهذا لا أقص له بيس المشروب السؤال بكسر هل يقوم كشف الوزول وقال في الفيلم لأنني أقول بشأن كدير من خلاص بسنوات الكثير من الحجارين بطلقات الشعر وسنوات الجسد ولكن كشف الوزول وحقنا كدير من خلال كدير ما أصابه؟ هذا السؤال يحق للنساء للقرد الأمين الكثير ولكن مما نزايدنا من كثير من المسائل المستنص التي لا يسرم موضوعها و كذلك ايضا ما اقاله مما يكتب حول هذا الموضوع او الكتبيه فقط اقول منها الرسول صلى الله عليه وسلم حرم منا اوراق او غيرها اوراق يجب ان تفرق بين اوراق الرأس واوراق الانار لان اوراق الصراط المقصود بها كتبت كتبت والديس الذي امرت التي امر الله بها في قومي يا الذين آمنوا زينتكم عند كل مسجد والمراد بذلك كالمباد والصنا فالحادي ايه ان كل ما وقع الذي تاثر بها وقد امر الله بالاخره عند النص فالي اذا اعدك الفضيله وشاء وكشفها فاهر ذلك فانها بالاخر دين والامور راسمه لنا عند كل فرا يعني ان قوله جل بني ادم ليس مجرد منثى واما العوره المستن والاورق من الراه كاين ماءه تكون عوره في كل شيء يكون سره لا يرى بثيها ولا يحل وعلى هذا حين من المعروف ان الوجه والكم من اعلى ما يراقب بالثنا ثم حتى النبل ليحفظ الناظر ولا ان ان جماعه إلا عن جمال وسيئة حتى لو كانت من أكثر من الزائف خيطة في معد الوجه وكان وزرها قبيلة لم ترفض والأخص بالأخص فدل هذا على أن الوجه هو محل الفتنة وهو محل الآرق الغرب من المجال فأسف يجب عائلات أن تحسبه عن كل من ليت معه من ذهب لأن لا تقع في الفتنة وكلارك الكفتان فإنها أيضا محمة فتنة ولكن فتنتها أقل من الوجه فإن الناظر يبتدن من الوجه أكثر مما يبتدن برؤية الكفر وإن كان الناظر لداء العلم التثنة بينهما لكن الواقع يجلل على أن بينهما خلقاً من جهة الراحة والنظر والتعلق بينهما الصلاة الآن عم فقمت شعر الغجر والشعر نقأ أضيفه الصلاة الأولى من مصافحة الأولى هي هي الصلاة الأولى من مصافحة الأولى أما المصافحة نعم مصافحة المرأة لغير لوجه الأولى من خمئة فإنه لا يموز لأن المصافحة أسد تأثيرا من النور لأن المرأة إذا خاطعت بذول مباشرة جلدها جلدة فلابد أن يكون هناك حركة من أجلين فالمباشرة أعظم من النبط ولهذا قال أبي العلم أنه يحكم على المرأة أن تفاتح هذه نبيجة التي تما حملها ولا زوجا ولكن إذا أكتل يؤلم بهذا الحال فإنها تضع ساتراً على يدها إما سمار أو رجيلاً أو معشى ذلك حتى بأيما تجدها تجدها على الرجل الذي صافها وليس من المحارمها ولا, ولا دوج الله نجنا او مصطفى عند امبوليتور سوريبر كده وانا في رايه نجنا ان شاء الله لازم يكون هذا اليوم يا دوره فمن ذكر اسمه فانا فوس من النم من النم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي كما صرح خالد بن عدين المذكور بالله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعان نامصه والمتنمره راى امرأه وعلى رجل ايضا انه تساءل أن ينفل شيئا من ساعر وشيئي لا من الحوادف ولا من الأحجاب ولا من ريح ولا من الشارب من نفس الظلم وأما من نفس المرأة فلو ظهر لها شارب ذا كان هذا من التحميل الذي يعتبر عيبا وجزارة العين ليست كضرب الجمال فإذا ظهر مثل هذا المرأة فلا فرد علينا أن تزيله بما تستطيع من حلق أو دواء يزيله أمع السحارة أمنه أن هذا لذلك إذا لا إذا فرد هذا من ذلك إذا فرد وإذا فرد العل إذا فرده ولهذا أجاد النبي عليه الصلاة والسلام لمن قطع أنته أجاد أن يلبسه شيئاً من الذهب إذا فرد العل الذي حصل في قدر أنته مع أنه لحاول أن يجمل واجهعوا بهم أي حدث فيه فكان ذلك في الواقع الثالثة تسأل عن شرعية الامر التجاري التي تجرب في العصر الحديد ورأي بسام الحياة تعمل كبخصي الأمريك مثلا إنكم بيشوهم وضع قدر الأمريك الحقيقة العلاق مع الواقع الحاسر قبل أنها يقول أنا أعطي شيئا ولكن أعطي أن أتأثق الغطرة فقرت ورجرت باقي يومي فأنا أعطي أن أعطي ولكن من المعروف أن تحمل المرأة من هي زوجها حتى تحمل لا بس تبيدي إعداء لهم وفي لا كان طريقة أن أبيه إذا كان بالقد نبي في هذه الكيفيه لن نفضل التمثيل اذا سوي بين الدرجه فالمرء يصور انبوب معين في الجنايه يدرك تقسيم الدروب يخطر اكثر من التصديات من هذا النوع نهايه رايي انه ليس الطريقه ان نؤعلى على تحميل المرء على شهيد لو تزول ان الزوج والزوج كانوا زوجيه حاله لكنه عميزة للدخول وكما تكون يستجعله نعم هذا عميزة من الشيخ يظهر نعم ودأس أن الأمر كما وصفت هذا لا يجب شراط إذا كان أولا إذا كان غير دوج ودوجة هو الساعة منه ومشهد منه ومشهد منه ولد منه منه ولد لا يختلف نساء لا يختلف المجتمع أمر منه مصدعاً أن لا يكون له أبو ورغون لكن بالنسبة لوقوع هذا الأمر من ذوت وذوت أن يضع في هذا الوقوع لأن لا تتقلل حمل فأظن أن في هذا مغاية بحكمة ذات سبارك وتعالى التي جعل عليها بني هذا فإن الله يقول وَوَتَقِنَ الْمَسَانَ بِوَلَبِيْهِ حَمَلَسُهُمْهُ وَهْنَا على رأي وفئات من الناس من القرآن ورعى القول فآسى الى ساعة ذلك ونرى انه روحا على الطوق الله وفق اهل الجبل يستر الجريحه لان طوقه سيئ سان ويهسان حملته وهو امر هذه الجمره تعني الى هذه الوقيه انا اوصيها لانها يحص منها هذا الوقت من الشمس فأحسى أن الهلاف لا وقق على القجر المكسوس يبغي هذه نعم في قام النظر التنين فأعرف الحال أن نرى أنه إذا كان هذا التحمل من أجل دفاع الجوز طبعا وإذا كانت المسجرين فإنه كافت كأنه من خلال الهلاف مع قطر الله بعد الخط ومع طبع ما عليك أنت من طريق هذا يجبني انها بمنظور كميه فائده لديه اكثر من 16 لم سوى غير سوق الجمركيه لذلك كميه وايده تمر على المنطقه ويعلى التمويل وضعنا نريد استقرار مع الخدمات واحد من هذا الامر مرحة. مرحة. مرحة. مرحة. مرحة. مرحة لا مربات حاله شو اسمها لا شو طبيعه الشخصيه السياسيه مال الكميه كم سامن شو كما قيل في حديث على الشكه ثم الخادمه او الكاسره تعمل وصول او تكون وصوله تكسرها او اذا تكسرت الكاسره او لا تصلح انها عتي مس تعمل انكسار كخادم تهديد من ام الناس ان السؤال الاول وهو استخدام ذل الجله او الكاسره فهذا لا بد لان المستمع ولا ولا والخادي مرتبته أفضل من المخلوم بأحق ولكن يبقى النظر ماذا يترطب على هذه الخدمة إذا قلت لأنه يترطب عليه المخلوم كما لو كانت الخادي راعة الجميلة عند مستخدم الشاك هذا يبحث عن ذلك حتى ولو كان المخلوم ببيت فإنه المحشى أن ينضع إليها نظرة شوى ثم ذلك يحاول أن يقصر لها عن طريق المئة المسوء فنرى أن هذا لا يوجد ماجامة الفتنة قادمة وأما إذا انتوشى الفتنة في أنك نظر جاعفة ولمحص الحلوى ولكن لا يوجد النظر إليها فهذا لا يوجد سبيلين اللي على கிரே தான் لذلك الحاصل ماذا أخوات تسألوا على تليفون ضرورة الشيخ المنزل من كوني الثامورة وعلى باسم الضرورية وتليفون الشيخ 06 إذا أرادت أن تسجله 06 36 42 107 06 36 42 107 في الحصيل السنة المتتبرة وكثيرا عن قرية استعمال السائق على الخروض الفتاة مع السائق الوحيدة وإذا كان هذا الضغور ومثمان بلون ثم نسأل هل يأتبه هذا خلوة او لا؟ <تصفيق> يقول هذا نعتبره خلوة وأعظم الخلوة لأنه في الوقت أن الزيارة حجرة لنتنقلة لا فالسة فيدوذ المرأة أن تركض مع السباة في وحدها أما إذا فلم أهل الله المقرى فإن الهدادة للإنتفاع الخلوة وأما إذا أمنا كم أهل الله المقرى فإنه حرام عليها أن تفعل يقول بني الله عليه الصلاة والله السلام في مصر حرام للعيد الأنبس فيصن رجل مقرى إن لم أعلمه وهذه المساله تعني ونظر فائق الفتاك فتاك خاطر من يقول ان كان ان يدنا منا ائل على اسم شراء في مدينه الخلوه في الرق الاجنبيه وان الذائق تبه لذلك والله من جميع اننا هذا في datang قائدا ذلك الشد والثبات حين صار اعلمنا امه ولم وخائني ولو كانت فائله فلهذا نجد ان الشر حرم كل وسيله له التي كاوغايه يمكن ان توصل الى الشر وحرم من المعاملات غريبه ولو كانا غريبه او بق لانه يكون وسيله الى التضييقه الذي يظلم فرى فانا اقول صح ها ان يقولا ان يطلبا على كامبرس مع سته وحدات وان لا يتخلو وانمه غرفه فخيرا غرفه نقض فوبنا يزور اي قال السادات وان السادات ايضا يزور في تليفزيون جهورنا على قناه النهار كخبير خارجي بلد ويقضي وقتا واحنا حصلنا اسئله كبيره قوي انساط في 2021 يتخطرون <سؤال> اتشكركم جدا انا من مستخدمين يواصل في الاذواق من سمساو عندكم تظهر طريقه الشاشه لان كان السؤال الجديف لو كان انت قصدك بطبقه في نزله ونحن نحاول ان نسجل الاجازه على اشد الكسف ونسافر معكم سنصور عليكم حتى تصفار ايضا هذا قدر من الاسباب يعني صراعه الله اعطانا كانه اكثر استراحه السؤال الوصف تطلق إذا رأى حدود المنكر ولكن لا يوجد في الدول ويستطلق عن مثل تلك هذا المنكر بالمسوريين فنكتب مجرد في الثالثين فما فيها حدود المسوريين في هذه الحالة إذا كان لها الحقيقة إثبات هذا المنكر لجراء المنكوين وهذه عنهم وعطة وحقيتي وصغار جيد فإنه يكفي أن ينكر هذا أن ينكر مباشرة مع آله ثم إن هذا غذاب وإن لم نحصله فإنه لا حرج عليه أن يقول المسؤولين رأيته كذا وكذا ويصرح البال عليه وراقبه ثم يمكن ان تسلم اي مسؤول او المسؤول او اي مسؤول كن يلحظون على هذا الامر ويتحققون فيه صلى الله عليه وسلم كان على الموعد عندما تزوج رسول الله صلى لقسمه دامه الهي للطرف الصحيح ثم الى لم تكن قاعده من رسوله وجب سوى فكان عليها من امراه غاده سؤال مستثنى يقولك بعض المسجدون ان يقولون الى عرفه مناسبه للصلاه هل هذا صح طبوا المصلاه اولا هذا السؤال يطرح كثيرا للنساء معتقدات ان يوجد حاجه في النساء فإذا لم لا يصلي لا يكون المطعم تتزوج به افضل لان من لا يصلي فوكاد وكفه من لا يصلي من المسلمين أشد من كفر جهود والنصارى لأن من اترك الصلاة وكان مسلم فهو مرتد والمتد أسفر حال من جهود والنصارى ولهذا لا يقاب على جدة بل يؤمر بفضروح الإسلام فإن لم يفعل قتل فيحلم على المرأة أن تتزوج من تعرف أنه لا يصلي ويبحس نية كما لو قلت أريد تعال الله يأتيه عليه هذا الأمر فإلا قلنا تدوّده كافراً وقول يا عدوه يأتيه على يدك وأما إذا تدوّده قايم عائلته بذلك ثم رأته لا يفضل فإن أمكن أن تناصحه وأعجاء الله على يدها فأقل خليه وتبقى معه وإن لم يسعد ولم يوضي مصفدات فإن النفاع ينفذر تلقائيا لأنه لا يحل للمرأة الومنة أن تفقى تحت كافر قال الله تبارك وتعالى ولكن تكون مشكين حتى رمين وقال تعالى الكفار عموما فلا ترتعوكم إلى الكفار عن الومنات لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم هذا لا يجلد أن تفقى معه على بذل بل تخبر أهل اعلي عليك حتى يثقوا على حتى يثقوا على الإله إما حتى يصدقوا بينهما وإلا أن الكاذب فاشهدت الرسالة بتاعتها ان صاروا على الشير ايه صوت دي عليا الصوت العديد من الجثث التي طلب اساسه وطبقات تشيش ولكن في احساس رقيق وحاسب هبراء الماء اعتقد ان المجلس دخل في جلسته الثالثه جلسته الثالثه هناك لدي مكان ينطبق على المجالس دي هناك استقال الحكومه الماجور الصحي ويقوم هذا المجلس بلسه اعمال وكيفه تسديد اموال لم تسدد تحت ايدي المجلس الاول ان هذا السؤال يوجب ان الاجوز ان يثار هذا في انه ان شاء الله هذه وهذه نقول هذا لا يجوز لا فيها بالنسبة للمسلمين لأن المسلم حرمة بن <تصفيق> عميساً كحرمته حية فلا يجوز أن ينفع به والطب وإن كان بذلك مصحف له من قد رأس فيمكن الاستغناء عنها بالتجارب على عوانات تكون قريبة من تقليل جزء الإنسان وأما مسألة الحساب أو السؤال فإن الضائر رضي من الأبيلة أنه متى سلم الإنسان وتحل أدوه عنه ولو ألقيت البحر أو ألقيت آراء فإنه يعتبر قد دفت ويسأل والسؤال ليس محدود لدل أكيام كمجاهي السؤالين الطالبة ولكنه يكون خردت المجيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ مده المجيس وقف عليه وقال استفره لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن مسأل فتحيه بثلاثة أيام لعصنا وأبنى أن تشريع جسد المسلمة دلالة المسلمة دلالة المتحانة المسلم والتمثيل له وقومة المصري بميكة ومديه هاي تصل الأخي عن جملة سيكون التوهد كثيرا على السماحة من الهساك في جملة هذا قدر من السماح تكون محط من السماحات الجملة تكون محطة عصيبة عصيبة عصيبة هذا قدر من السماح أقول الحاج هذه الجملة أعتقد أن هذه هذا قدر من السماء أي من الله هذا في السماء ولكن جأس من تستدل هذه الجملة جملة أولى وأحب ولأن تقول قدر الله هذا قدر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي خير وأحب جاء الله من المؤمن الطعيف وفي كل الخير يحضر على من ينبعوك والطايم لله ولا تعجدك وإن أضرارك الثوت يعني بعض الحرص وظل الأسباب إن جاءت منه على أخلاف الماسوي يقول عليه الصلاة والسلام إن أضرارك الشيء فلا تقول لو أني فعادت كذا لتنكد فإن لو تفتح لعمل الشيطان سوف أن يكون طلقة السحرات هذه خعر وما يقع أولا أن الثوت إذا أدمن على الثقر فإنه ينضغي لزوجتي أن تضرب الضغط لأنه خطر علينا أن تبقى عنده وعلى أولاده ولكن إذا بلضاه هو احترام فإن على لي اختلف الضغط المشروع عند الحنابلة أن طلاقه يقع وغاجب عندي أنه لا أغضره لأنه خاقت بالوأي للإذن ولا لدي ما يقول ولهذا قال الله تعالى يا إذن الذين الآمنوا لا تقعوا بصلاة وأنكم ذكارة حتى تعلموا ما تقولون فذل على العالم الذكران لا يألم ما يقول ومن لا يألم ما يقول لا ينزل بحكم ما يقول فقلاقه لا يقع وهذا هو الصحيح وهو الذي رجعه الإمام أحمد بن حمد رحمه الله فقال في رواية كنت أقوم بطلاقي في ربوع طلاق السكران حتى أدينته فتبين أنه أولاق لأني إذا أوطأت طلاقه أتيت خفلة حضنتها علي وأبقتها لغيره وإذا ننطع طلاقه أتيت خفلة واحدة ولأني أحزتها عليك وأرى كل حال في الصحيح أنه لا يطور قلاب السكرة ولكن إذا رأت المحكمة أن ترد يعبد حول التعجون وتضرير هذه الحالة أو هذه الحالة إن شاء الله فنرى أن نحكم ناسا أول إن شاء الله الصلاة أيضا بحكم صلاة الجماعة نحن النساء نعم صلاة النماعة النساء صونا فلان ينوع لاثناء ديننا ديننا منيه ومشاه ان تسدل سر <تصفيق> وذكرى العند انها لا قلت في مجموعه الصفه الخاصه <تصفيق> كما تقدم عليهم ذلك ولو تقدمت بلا خالص وندها ولد جماعه واجبه العاجله وانما السنه فقر بعونه مشين يقول اسمنا ورق القفص ما سبق لانه جاء يعني السنه في رصد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم